ثلاثة. استمع إلى الحوار الآتي وقرأه، ثم تحدث عنه مع أصدقائك ما هوايتك المفضلة يا بني؟ هواية المفضلة هي ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم أي فريق تشجعه؟ كنت أشجع فريق بشكتاش في طفولتي، والآن أشجع المنتخب الوطني فقط وأنت يا بنيتي ما هوايتك؟ هوايتي المفضلة الرسم لأنني لا أحب كرة القدم إذن أي رياضة تفضلين؟ أفضل الكرة الطائرة هل أنت ستلعبين الكرة الطائرة غدا؟ نعم يا أبي سألعب الكرة الطائرة غدا إن شاء الله